يا طري أم الشريك من ترم علي؟ أبغى شبة في الشقايا غني جان. كبير وجار القلب خالي. من تهم مثل ما قالي يا بعجان؟ يا طري أم الشريك من ترم علي؟ أبغى شبة في الشقايا غني جسمك كبير وجوه والقلوب قالي من ته مثل ما قال لي يا هبجان لها على, على النبي صيبك جفالي خسران من يرجل عشام انك خسران يقول الاجاب المجالس مجالي استر علي الله يجازيك جزان اوخر الشعبان واطلق بحالي ضرب بها خير والجراد يفران ما ريخهم مال بنا اضروي اللي صفار عيونها تقل سودان أوصل يا الشعب عن أطلق أثبالي برض بها خلوة جرابي وفيران ما ريت شوق أم مالدان أطلق اللي صفار عيونها تقل ثودان وم الحباري ما به اللي ينزالي ويطير قلبي من عيون الكاروان ما رترك الموضوع واسترفع ماضي الله يخلي لك محمد وسلمان قلت انت برلا ما تهب الشمالي تقرأك عني يم صنعون جران ما لردي عندي مقام جلالي لا صار ما تفعل مثل فعل ركان قلت امتبر بلا ما تبهى الشمالي تقرأك عني يم صنعاء ونجران ما لغدي عندي بقامو جلالي لا صار ما تفعل مثل فعل ركان اللي مضى وانت هم خاشر عيالي أقطع لك الهبر وهم بس عظمان اللي مضى وانت هم حاشر علي أقطع لك الهبر وهم بس عظمان